I'm my wife, I'm بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بعب الناس ملك الناس الهي من شر الخلق ah <laughs> Do, people, do.